بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طيم ثم قضى أدلا هو الذي خلقكم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وَهُوَ اللهَّم بِالسَّموَات وَدِأَرضْضَ عَلَمُسَِّكُم وَجَهْرَكُم وَيَعلملَ مَا تَكْتِبون وَهُوَ اللهَّ بِالكمَوَات وَدِ الأرضْضَ علملَمسَّكُم وَجَهْرَةُ وَيعلمَّ مَا تَكْكِبون وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ لَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فقد شذهوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض مَا لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم ألم يروا كم أهلكناهم قبلهم من فَخَلَقْنَا لَكُمْ مِنْهُنَّ مَنَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَأْكَلًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً عَلَيْهِ وَأَنْزَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ غَيْثًا وَجَعَلْنَا وأوصلنا السماء عليهم مجرارا واجعلنا الأنهارة من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا شَتَّمَنَ مِنْ بَعْدِهِمْ كَوْنُ أَفَرِي وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي تَفَاصِيلٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ولو نزلنا عليك جسابا في فرصات فلمسه بأجلي إن لقال الذين كفروا إن آباء لا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك وقالوا لولا ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وَلَو جَنهُ مَلَكََّ جَعلناهُ وَجُلَْ وَلَلَ بَسْنَا عَلَيْهم مَا يَجِسُون وَلا قَرِستُ زئدصُلّ قَضللكَ فَح قَضَّينَ تَخرُ مِنَّ قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانَوا فيتهزون وَلا فرَستُ لدم قَضللكَ فَحَا قَ الذيينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يُنْكِرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يُنْكِرُ بِشَأْنِ وَثِ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ لا يجمعنكم إلى يوم الحيامة لا ريب فيه الذين خطروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خطروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاصِرَ وَلَا يُقَامُ قل أغير اللهي أستحب ولي ينفاقر الشماوات والأرض وهو يطعم ولا يقعم أن أكون أول من أسلم قل إني أمرت أن أكون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 قدمسكب خير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير وهو الحكيم القدير قل ان شيء اكبر شهاده قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم شهيد بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أهو إلي إلي هذا القرآن أن نرفق به ومن دل أنكم لا أن مع الله آلهة أخرى أنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا, أشهد قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل إنما هو إله واحد وإنني بريء تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسرون أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خطروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم لِاسْتِغْفَارِ اللَّهِ كَبِيرًا أَوْ كَذَّبَتْ آيَاتِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نحسرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحسرهم جميعا ثم نقول للذين أَنذَرْتُمْ عُصُولَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَجْهُلونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ إِلَهُكُمْ إِلَّا أَنَّ قُلْنَا اللَّهُ رَبُّنَا نَعْبُدُهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ انظُرْ كَيْفَ كذبوا على أنفسهم وبللعن مما كانوا يفترون وبللعن ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إلي ومنهم من يستمع إلي وَجَعلنَا عَلَ قُلُ بِإِمْ كَِّةًَ أَي يَففقَهُهُ وَبِي آذَنِ وَقو وَجَنَا عَلَقُه بِإم أَكَِّكَ أَني يَفقَهُهُ وَبِي آزَم وَيَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِنْ يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ آتَ إِلَّا أساطير الأولين حتى إذا جاءوا في الجادرونك الذين كفروا إن أنا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى الأَنفُسَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا كيف ولن نرتفقوا يا ليتنا برد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى كيف ولن نرتفقوا يا ليتنا برد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بَل بَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ بَل بَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يُنْقِرُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نغوا عنه وإنهم داروا لما عنه انهم لكاذبون وقالوا ان هي الا حياه الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا ان هي الا حياه الدنيا وما نحن بمبعوثين وَلَوْ تَرَاءَ الضُّعَفَاءُ عَلَى رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَاءَ الَّذِينَ اتُّقُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, قال هذا بالحق؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَانَذَنَهُمْ قَالَ فَذوقُ الْذَبَ بِمكُ تُمْ تَكُون قَالَ تَذوكُ لذَبَ بِمكُ تُمْ تَكُون قِ خَتِ وََّذينَ كَزَّبُ بِِق إِلَّ قرِ قَتَِّينَ كَكزبُِ قَا الت إذ ج ك الساعاتُ بَوتت ق ي حرتَناَا على مَا فَق فيه أت إ ج أس الشكُضَتَتً قم ي حرتَنا على م حَق فيه قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا ألا تاء ما يجبون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يستقون وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَحِسُّونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلُنَا مِنْ قَبْلُ فَطَبَعَ عَلَى مَا فَتَنُوا وَأَوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَكِنْ كَذَّبَتْ رُسُلُنَا مِنْ قَبْلُ فَطَبَعَ عَلَىٰ مَا فَتَنُوا وعودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من المرسلين ولقد جاءك لَكَ الْمُسْتَنِ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَرْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى وَجْهِكَ فقعت أنت الكري نفقا في الأرض أو كل من في الشماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لا تَكُونَنَّ مِنَ الجَاهِلِينَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يُبْعَثُونَ إليه يرجعون والموتى يدعى الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ more than يُصْنَعُ وَرِشٌ فَجَعَلْنَاهُ وَزَيَّنَّا لَهُ شَيْئًا فَأَمَّا كَانَ يَمَنُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كل شيء حتى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أوتوا أخذناهم فلما نسوا ما نسكروا فتحنا عليه ألواب كل شيء حتى إذا سيحوا بما أخذناهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلزون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا فَخْضِيَادَ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَخْضِيَادَ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وفتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وفتم على قلوبكم إِلَٰهٌ غَيْرُ وَنِيٍّ يَأْتِيكُم بِ ﴿أَوْ كَيْفَ مُصَدِّقُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدُفُونَ ﴿أَوْ كَيْفَ كَانَ يُصَدِّقُونَ آيَاتِكُمْ ثُمَّ هُمْ قُلْ الأأَيتَكُم إن تكُ معذاَابُ اللههِ بَوْتَفًا أَْ جَهَةً هللَكُ إِلا القَو الظالون قُل الأأَأَكَكُ إ تاقُم م راب الله رَكَةً أَ يَهةَر هلللَ إلا القَو الظالون وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُهُمْ إِلَّا كَذَلِكَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ فَلَمَنْ آمَنَ وَأَطْلَحَ فَلَا حَوْكٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَامُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَوْمَ الْعَذَابِ بما كَانُوا يَسْتَفْزُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَك إن أتبع إلا ما يوحى إليه إن إلا ما يوحى به قل هل يستوي العمى والبصير قل هل يستوي العمى والبصير أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخاطون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر الذين يخاطون لأن يخسروا إلى ربه ليس لهم من دونه ودي ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ولا تقرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا وَجْهَ لَنَا عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَبِئْ مِن شَيْءٍ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ إِنْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ما لنت من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتقودهم فتقود بالأصدار وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الله عليهم من بيننا وجذلك بثنى بعصهم بذاضي يقولوا أولا إذن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكلين ارْسَلْنَا مُبِيْعَ لَهُ الشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَ أَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَ أَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سلام عليكم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 انَّهُ مَن عَلِمَ مِنْكُم سُوءًا أم بِجَانِبِهِ ثُمَّ كَذَبَ مِنْ دَاعٍ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المهينين. وكذلك الفصل الآيات ولتسهل سبيل المجيء قل إني نؤيت أن أعبد الذين تبعون من دون الله قل إني نؤيت أن أعبد الذين تبعون من قُل لا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل لا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قل إني على بينك من ربي وكذبتم به قل إني على بينك من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعدلون به ما عندي ما تستعدلون به إن الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَحْكُمُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ يَحْكُمُ الْحَقَّ وَهُوَ قُلْ إِنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ إِنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أعلم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 لَنْ نَطْغَى وَلَنْ نَفْسُكْ وَمَا تَشْقُقُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا تَسْكُكُ مِنْ وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْبَهُ أَوَلَى حَبَّةٍ فِي ظُّرُمَا فِي الْأَرْضُ وَلَا رَطُبٍ وَلَا يَعْبِحٍ فِي كِسَابِ نُوبٍ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم حَارِقٌ مَا يَدَاسُكُمْ يُقْبَرُ أَيُّونَ ثُمَّ قُمَّ إِلَيْهِ مُوجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْعِدَ ينزئكم بما كنتم تعلمون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده, عباده ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته أسلنا وهم لا يفرقون قد سألاء إذا جاء أحدكم الموت توفته أسلنا وهم لا يفرقون ثم أردوا إلى الله مولاهم الحس أنا له الحكم وهو أسرع الحاسدين أنا له قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وغفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل من ينجيكم من ظلمات البر الَّذِي تَجْعَلُونَهُ تَضَعُونَ عِنْدَهُ يَكُلُّ الَّذِي أَنجَمنَ مِنْ هَذِهِ لَنَسْأَلَنَّ لِلشَّافِ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْ آوَامٍ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ ويجيكم من آوى كل كرب ثم أنتم تسركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَجْعَلَ لَكُمْ مَّذَلَّةً ۖ فَمَن يَنصُرُكُم مِّنَ اللَّهِ ۚ بَلْ لَا يَنصُرُونَكُمْ ۖ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يُهْزِمَكُمْ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ لو يلبسكم شيئا ويغيق بعضكم بأس بأخ أنظوا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون أنظوا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحس وَتَزْدَذِيقُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍّ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍّ وسوف تعلمون وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُومُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَقُومُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُومُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى وَمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنْ نَسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلِمَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَمَا عَلِمَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ عَلَى تِلْذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 22- وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرّتهم الحياة الدنيا 23- وذل الذين اتخذوا دينهم وبكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعب الكل عدل لا يؤخذ منها وبكر به أن تبسل نفس كَتَبَتْ لَكَ لَنْ دُونَ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَذِكْرُوا فَالَّذِينَ وَنِعْمَ بِمَا كَسَبُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا قُلْ أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين قل أندعوا من دون الله ما سُبْحَانَ وَدَا يَظُنُّ وَيُرَدُّ عَلَى أَصَابِنَا ذَا عَطَاءٍ إِذَا رَضِيَ اللَّهُ تَنَزَّلَ كاللذي استهوت الشياطين في الارض حيوان له اصحاب يدعونه الى الوداع في الارض حيوان له اصحاب يدعونه الى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الرؤون هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وَالَّذِي أَفْلَحَ وَلَتَوَسَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ وَيَوْمَ يَقُولُ قُمْ فَيَقُومُ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ قَوْلُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ فَخَفِصُوا عالم الغير والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغير والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة ونبي إبراهيم لأبيه آجر أتستغل أصنانا آبها إني أراك وقومك في ضلال مبين إني أراك وقومك في ضلال وكذلك نري الله ما ملكت السماوات والارض وليكون من الموكن وكذلك نري الله ما ملكت السماوات والارض وليكون من الموكن فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي تَرَى الْجَنَّاتِ كَوْكَبًا قَالَ أَذَا رَبِّي تَرَمَّدَ جَنَّانٌ تُرَاءَى كَوْكَبًا قَالَ أَذَا رَبِّي تَرَمَّدَ فلما أتنى قال له حب الآخير فلما رأى القمر باجغا قال آذى ربي فلما رأى القمر باجغا قال آذى ربي فلما لقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما أتنى قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم فلما رأى الشم سبابة قَالَ هذا ربي هذا أكبر فلما رأى الشم سبابة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إليه بريء مما تشيكون فلما أفلت وليكن إني بريء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 وَحَجَّهُ قَوْمُهُ فَحَجَّهُ قَوْمُ كَأَنَّهُ حَجَّ فِي اللَّهِ وقد هدان هذا و انا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا و انا ما تشرفون به وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَّقُونَ أَفَلَا تتبترون وكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وكيف أخاف ما أشرفتم وادة تخفوا انكم اشرقتم بالذى لم ينزل به عليكم كل خوفا فاين طريقا احق بالامن ان كنتم تعلمون فاين طريقا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ من نشاء إِنَّ رَبَّكَ حكيمٌ عَلِيمٌ نَمْضِي وَأَجِيءُ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حكيمٌ عَلِيمٌ وَهُوَ ابْنَاهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنَاهُ هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ونوحا هدينا من قبل ومن قبل وجعله سليما نو انذ ونسو موسى وامر وكذلك نجد المحسنين وكذلك نجد المحسنين, المحسنين, المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وايا كل من الصالحين وزكريا ويحيا وعيسى وإليان كل من الصالحين وإسماعيل وليتع ويونس ونوطا وإسماعيل وليتع ويونس ونوطا وكلا على العالمين وَقُلْنَا اضْبُطْ لَهَا الْعَادِيَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَنْ أَبَى وَذَرْنِي يَتَّبِعْ مَا اهْتَدَيْتُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ يَهْدِي وَمَن ضَلَّ فَقَدْ ضَلَّ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَرَّقْنَا عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ الذين آتيناه التشار والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد كلا لها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم كتبه أولئك الذين هدى الله فبهداهم كتبه قل لا أسألكم عليه أجرا قل وكم علي اجره انه والاذكران العالمين انه والاذكران العالمين وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء وَمَا قَدَ اللَّهَ حَفَّ قَدْرِهِ إِذْ قُرَ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاكِ ذا الذي جاءني موسى را وأذل من الناس فعادونا <تجعلونه> تجادلونه قرطيه تذونها وتسقون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آبا يَكُونُونَهَا وَتَقُولُ كَثِيرًا وَأُلْفَتُمْ أَدَبَ كَمَن أَنْتَ ثُمَّ ذَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ قُلِ اللَّهُ في حوض دنيا العبور وآذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وآذا كتاب أنزلناه مبارك يُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكُمُ الْغَوْرُ أَمَلُهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ كُلُّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وهم على طلاح يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولن يوحي إليه شيء ومن أظلم ممن افترى على الله كذا أو قال أوحي إلي ولن يوحي إليه شيء أَوْ قَالُوا أُوحِيَ إِلَيْنَا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَتْ أُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ قَالُوا أُوحِيَ إِلَيْنَا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَرَأَيْتُمْ أَنْزَلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ولو ترى إذ الظالمون في غَوَّارِ النَّخْلِ وَالْمَلَاءِ كَذَبْتُمْ أَفْرِغُوا أَم تُفْتَحُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تستكبرون. الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ فَمَن تَعْمَلْ خَيْرًا لَّهُ وَجْهُهُ وَمَن يَفْعَلْ سُوءًا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 نحن اول ماكم وراء هجوركم وما نرى معكم فكعا اهل الذين زعمتم انهم فيكم شركا و ما نرى معكم فكعا اهل الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تخطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من بَكُ اللهَّهُ بَأََّ تتَفُول بالَقُ إْباق وَجلَ الليلى سَكرَ وَشَّسَقَمَحُ الصبان بَقُ إْباء وَجال الليلَ تَكرَ وَشَّسَ يا ريكت قديه ولاتي في لالي يا ريكت قديه ولاتي في لالي وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم نجوما تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقوا ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة تمستقى ومستودع قد بصلنا الآيات لقوم يفقهون قد بصلنا لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نَرَاهُ كُلَّ شَيْءٍ فَإِنَّهُ الْخَبِيرُ الْغَفِيرُ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نَبْتًا نُفِرِجُ منه, مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاتِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا فَنَانٍ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ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 فَيَجْنِي مِنَ الزَّيْتُونِ وَاللَّيْتُونَ مَا لَهُ مِن ثَمَرٍ وَهُوَ مُتَشَابِهٌ أُنبُؤُ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَكْمَر الَّذِينَ تَرَىٰ فِي قُمْلَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ تَرَىٰ فِي قُمْلَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَرُّوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الجن قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قَالُوا إِنَّ بجير الشماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ كُلِّ لَا إِلَٰهَ إلا هو خالف كل شيء وهو على كل شيء وقير وهو شيء لا تدركه الارصاد وهو يدرك الارصاد لا تدرك الارصاد وهو يدرك الارصاد وهو اللطيف الخبير وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِذَا ٱلشِّعَارُ جَآءَ قَالُوا۟ قَدْ أَخْضَعْنَا لِرَبِّنَا وَمَا رَبُّنَا بِظَلَّامٍ ۚ وَمَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِيُبَيِّنَهُ لقوم وكذلك نصرف الآيات واليحود واستعى المهينه لصومين يعبرون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك كلا إن الله هو أعلم الضالين وله شاء اللهم ما أشغق وله شاء عليهم حفيظ وما أنت عليه وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوثيل ولا تتبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عين ولا تتبوا الذين يدعون إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۖ وَمَا أَحْصَواهُ إِلَّا عَدَدًا ۗ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۖ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لكل أمة فإن عملهم كما إلى نفسهم نصدعهم فينبههم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إذا جاءت لا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في صغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وَلَذَكفُيَان يََّع وَلَو أن نَ نَزَلن إلَهممَذاكَكَ وَكََّمَهُ المَوْتَ وَوحشَونا عَلَم فُ شيءَيْم قلََّ جَُ يُؤمنِنُ وَلَو أن وكلمه الموتى وحسبنا عليهم كل شيء كهلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ما كانوا ليؤمنوا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 الذين يلبسون خُفَرًا ففرق <تصفيق> قولهم ولا شاء رب كما فعل فذوهم وما يفتون ولا وَلِتَفْصُلَ إِلَيْهِ أَفْكَالُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَضْلُلُوهُ وَلِيَكْتَرِفُوا مَا هُمْ مُكْتَرِفُونَ وَلِتَفْصُلَ إِلَيْهِ أَفْكَالُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَضْلُلُوهُ وَلِيَكْدِرُوا مَا هُمْ وقدريت اتغى الى الله ارتغي حكمه وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا اتغى الى الله ارتغي حكمه وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ أَلَيْسَ هَذَا بِالَّذِي تَنَادُونَ تَضْرِيبًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وهو السير العليم وإن تطع أسر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أسر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِنَّهُمْ بِلَا يَخْرُقُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ وَمَنْ يَسْت guide لَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ وَمَنْ يَسْت guide قُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ فِي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 وَمَا لَكُمْ أَنَّا تَأْكُلُوا مِنَّا جُفْ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّرَ لَكُمْ مَا حَظَّمَ عَلَيْهُمْ إِلَّا مَوْتُرِلْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ الذي احوَادي بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين إن ربك هو أعلم بالوتدي فزروا ضاهره الإثم وبعثنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكترفون إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يكترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لكسك ولا تأكلوا مما لن يذكر شه الله عليه وإنه لكشكه وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادروكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا لَهُ نورا يمشي به في كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُذُورًا يَمْشِيهِ إِلَّاكِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظلمات ليس بخارج منها كَذَالِكَ جَعَلْنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وكذلك جعلنا في كل قرية اَكَيْدُ وَمَكْرُهُمْ يَا لَهُ مِنْ كِيدَةٍ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُكَتَلَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ۗ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّىٰ نُكَتَلَ مِثْلَ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ أَمَّنْ أَعْلَمُ أَيُّهَا يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ دَئِيرُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شديد بِمَا كَانُوا يَنكُرُونَ فَأَصْحَابُ الَّذِينَ أَجْرُهُمْ خَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابِي شَدِيدٌ لِمَنْ كَانَ يَعْمُولُ كَذَلِكَ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ إِنْ يُرِدِ اللَّهُ أن يشرح صدره من ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيطا حرجا كأنما يصعب في السماء ومن يريد أن يضله يَخُنْ حَرَجًا كَأَنَّهُ يُقَادُ فِي التَّمَاهِ تَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ تَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ وآذر صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يزترون قد فصلنا الآيات, الآيات لقوم يزترون لهم داعوا السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا لهم داروا السماء عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحصرهم جميعا يا معشر الجن قد استفرتم من الإنس ويوم يحصرهم جميعا يا معشر الجن قَرِيبٌ تَقْضُ مِنْ الْأَجَلِ وَقَالَ أَهْلُهَا مِنْ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا وَقَالَ أَهْلُهُ تفتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النهو مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النهو مسواكم خالدين فيها لَنَجْعَلَنَّ أَعْمَالَهُمْ ضَيَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُولي بَعْضَ الضَّالِّينَ بَعْضًا بِمَا كانوا وكذلك يوري بعض الظالين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء هَلْ نَكِرَ الْإِنْسُ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَكْفِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَوْمٍ أَرَوِيكُمْ عَذَابَ قَوْمٍ سَبَقُوا فَأَنْسُوا شَهِيدَنَا عَلَى أَنْفُسِنَا فَأَلْقُوا وقررت لهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين وقررت لهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى دَجَّ رُهُمًا وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى دَجَّ رُهُمًا وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مما عملوا وَرِقِّ نِذَرَاتٍ مِّنْ مَا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن يشأ يذهبكم إن ذريك حوم الآخرين إنما توعدون لآك وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لآك وما أنتم بمعجزين قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ قُلْ يَا قَوْمِ اعملوا على بثاناتكم إني عاملٌ فَتَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ أَأَنْتَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ إِنَّهُ لَنُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَاءُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَنَا الْأَرْضُ وَالْأَنْعَامُ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِذِمَمِهِمْ وَجَعَلَ لَهُم مِّنَ الذِّكْرِ مَا ذَكَرُوا أَنَّ الْأَرْضَ وَالْأَمْوَالَ فِي بَنٍ تَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَشْرِي وَيَبِيعُ وَأَعَدَّ بِفُرْقَةٍ فَمَا كَانَ لِلشُّرَكَاءِ أَن يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ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 وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ان يلفظوا عليهم نبو ولاوشاء اللهم ما فعلوا ولاوشاء اللهم ما فعلوا تظلمهم وما يفترون وقالوا آبني أنعام وحرث الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بذعمهم وقالوا آبني أنعام وحرث الحجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها لا يطعمها وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذَبْحُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ فَأَنَّى يُحْصُونَهَا وَأَنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ تَايَئِذِي دِمَاكَهُمْ يَفْتَرُونَ تَايَئِذِي دِمَاكَهُمْ يَفْتَرُونَ وَخَرُومٌ فِي رُقُونِهَا هَذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَظَّرٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وقالوا ما بقول في بقول هذه الأدعاء قالوا سر ببقولنا ومحرغنا على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وإن يكن الَّذِينَ شُرَكَاءَ تَجِئُ وَصْفُهُمْ فَإِنْ وَصَفُهُمْ إِنَّهُ حَسِيمٌ عَلِيٌّ إِنَّهُ حَسِيمٌ عَلِيٌّ قَدْ خَسِرَ الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد خفر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ قَدْ <تصفيق> ضَلُّوا وَكَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أكله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزوع مختلفا أكله والزيتون والغمان والزيتون والغمان متشابها وغير متشابه والذيون والذنما متشابئا وظهر متشابئا قلوا من تمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا قلوا من تمره إذا أثمر وآتوا حقه فَوَيْلٌ لِلْمُطْغِينَ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَبُولَةٌ وَفَرْشًا وَمِنَ أُروا مَِّا رَجَقَكُم اللهَّهُ وَلَا تَتَّرِع خُقكِ الشَّيْفَ أُر مَِّا رَجَقَكُم اللهَّهُ وَلَا تَتَّرع خبواتِ تَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ تَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَكَرًا حَرَّمَ أل أَمَّ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّ شَمِلَتْ الذكا علما ان ان ان استغلت عليا او حب ان بعلم ان كنتم صادقين نبهوني يا من كنتم صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قَدْ أَفْلَحَ مَن سَارَ مُسْتَقِيمًا قُلْ أَأَذْكَرْتُمْ حَرَمًا أل أَمْ أَنْتُمْ فِيهِ آمِنُونَ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَضْحَامُ الرُّمَى أم الشهرة علي أرحام الأنفة أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 اللَّهُ لا فيما أوحي إلي محرما عَلَى يَدَيْ القَوْمِ الظَّالِمِينَ كُنَّا أَجِدُكِ مَا أُوصِي إِلَيَّ مُحَضَّبًا عَلَى قَاعٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً من ينبح حربا منا نصن يا فم الا أن يكون ميتا الا دما مسفوحا او, أو لحما نزيف يكون ملكة أو دمى مسكوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فمن يذكر غير داب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فمن يذكر غير داب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين آدوا حرمنا كل في ظفر وألى الذين آلوا أرمنا كل ذيهه ومن البقر والغنم حرمنا على الانفحومهما إلا ما حملت بهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ومن البقر والغنم حرمنا هما بإذا ما حملت قبورهما أهل الأعياء المختلف بعض ذلك جزيناهم بذغيهم وإنا لصابقون ذلك جزيناهم بذغيهم وإنا لصابقون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 فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فيقول الذين أشركوا لو شاء فَالِك تَزَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى بَأْسَنَا تَجَاسَرَ الَّذِينَ مُقَرٌّ حَتَّى جَاءُوا بَأْسَنَا قُلْ أَلَنْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لنا إن قل أن عندكم مين فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلصون إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا لا تخافون قل فبالله الحجه البالغه قل كني الحجه البالغه الا ساال قلها لمن سوءا فوا الذين يشهدون ان الله حرم ما اذى اعاد من سوءا فوا الذين يشهدون ان الله حرم ما اذى ان شهدوا شهدوا فلا تشهد معهم 22 ولا تستبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يحمنون بالآخرة وهم برب يعدنون 23 ولا تستبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يحمنون بالآخرة وهم برب يعدلون. قل تعالوا أدل ما حظم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالواردين إحسانا قل تعالوا أدل ما حظم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالواردين إحسانا ولا تخسلوا أولادكم من إلا في النحن نرزقكم وإياه ولا تخسلوا أولادكم من إلا في النحن نرزقكم وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وَرَفَعَ كِبْرَهُ فَوْقَ الشَّمَاءِ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَحْيَى وَلَا تَكُونُ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَكُونُ النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ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 وَأَنكُلْ كَيْلَ وَالْمِيزَانَ ذِي لا وَأَنكُلْ تَنَامَ الْمِيزَانَ ذِي الْقِسْطِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا يُكَلِّفُ وَإِذْ يَقُولُ سَعِيدٌ وَأَنَّكَ مَذْقُدٌ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا وَمِيثَاقِ اللَّهِ أُوفُوا أوفو ذَلِكُمْ وَالصَّفُّ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَيْسَ يُوصَاكُمْ بِهِ إِلَّا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ تَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابَةً مّامَن عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفْصِيلًا لكل شيء معاك الناموز الفتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وتفصيلا لكل شيء وهدى رحمة لعلهم بإطار غفل يؤمنون وآذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وآذا كتاب أنزلناه مبارك فَأَنْتُمْ <تصفيق> وَاسْتَفْهُلُونَ عَن نَفْسِ الْحَمْدِ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِسَتَيْهِمْ قَرِينًا وَإِنْ كنا عن على قائفتين من قبلنا وإن كنا عن دغاة إلا غافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أو كُنْتُمْ لَنَا مُسْلِمِينَ ۚ فَقَدْ جَاءَ أَمْرٌ بَيِّنَةٌ مِنْ ربكم وهدى ورحمة فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَفَرَ عَنْهَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَفَرَ عَنْهَا ثانيئذ الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا الْعَظِيمَةِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ ربك؟ هل إلا أن تحتيهم الملائكة أو يحتي ربك أو يحتي بعض آيات ربك يوم يحتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من يوم يحتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ألو تكن آمنت من قر أو تذبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قل تَون الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تَمِ نُم في شيءَيْ انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا من جاء أحسنته فله عشر أمثالها من جاء أبي الحسن فله عشر أمثالها ومن جاء السيئة فغواه جزاء إلا مثل وهم لا يعلمون ومن جاء الحسنيات فله قُلْ إِنَّ الَّذِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا بِالَّتِي إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا قُلْ إِنَّ الَّذِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ رَبِّي مَحِفّاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ومسكي لا وَاحِدٌ لَّا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كل شيء والاغني والغني والتمه هو رب كل شيء ولا تكتفي كل نفس الا عليها ولا تكتفي كل نفس الا عليها ولا تذر واجرة واذر اخرى ولا قَّ إى رَِّك مَجكم تَ نَذّك بِمَاكونُم في تَختَكون هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم خَنَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَاكُمْ أَيُّكُمْ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وغفى عابكم سوق بعض من درجات يدعوكم كما آتاكم إن ربك سريع العطار وإنه لغفور وحيم إن ربك سريع العطار وإنه له له وحيد